وَلَوْ دَعَنَّا مَا عَلِمْنَا الْجَرَمَ لَادَّرَنَا رَجُلَانِ وَلَبِثْنَا عَلَيْهِمْ أَيَّامًا طُوولًا وَذَكَرَ ذِى الْأَنْفُسِ لِمِنْ قَبْلِكَ فَاقَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل شيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكربين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يَجْمَعَنَّقُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَوِ ابْتَغِي الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَالْعِشَاءِ مَا سَجَنَ فِي اللَّيْلِ